أنا <تل> فقام لك أحدي طار إزمد طار للرفاة وجعتي جمع لفاني أحد ثماني مرتي ماش لكم وقال لهم وقال <تلغشل> لهم لهم أكتوه وشم لشامر آنوك ونخنص لفاني أي نشعر كم معظمان هذه نخطيها أخرى الرباد ما رهني ما رشوفها ومرتها دي بارين أنا باطلة ماري خير أنا مبارك كلام ولكن لماذا؟ ولكن لماذا؟ حلقوا وثبت كل عارض إسرائيل أعرفوا أعرفوا كشرة لي من, من روسيا أعرف روسيا من روسيا كشرة لما شعيمة تلعي بلقان و ينكشراني بطاري انا عادي بمقا انا ماضي انا رأيش لي مدفر لا لا لا حسول حسول حسول حسول حسول ماشاء الله ينكشراني طاري رئيسها نتفرها انتون مو مرتين مو مرتين بس ان ينكشران من روسيا שתבואי לך, היא רוצה